اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ تَفَاءَوا أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النور إلى الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم لكتوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير